أهلاً وسهلاً بكم مع صوتيات عمر جبر نتمنى لكم تجربة ممتعة ومستمرة على مدار الساعة كل جديد سيصلكم مباشرةً ولأي استفسار أو اقتراح يمكنكم متابعة قناتنا على واتساب استمتعوا بالصوتيات